اعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتل عليهم نبى ابني ادم بالحق اذ قرب قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر قال لا اقبل منك قال انما يتقبل الله من المتقين لان بسطت الي يدك لا تقتلني ما انا بباسط يدي اليك لا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 ثمُ إ كثيرًا مِنهُ بعد ذلكلِكَ فِي الأضِر وَصربون إما جَزاء الذي رَ يحَارِبونَ الله وَرسُولَهُ وَيَسعون وَيَسعونَ في الأقْضِ فَسادًا أَنْ يقَدَّوا أَوْ يصَّبوا أَْ تُقَطَّ عدينهِم أَْ تُقَطَّ عدينِهِمْ وَأَجهُم خلالِلَاف أَنُ فَو من الأرض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 الارض جميعا ومثله معه ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامه ما تقبل منهم ولهم عذاب اليم يريدون ان يخرجوا من النار وما هم خارجين منها ولهم عذاب اليم والسارق والسارقه تقطع ايديهما جزاء بما كسبا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 والله على كل شيء قدير يا ايها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا من الذين قالوا آمنا بافواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سمعون للكذب سمعون لقوم اخرين لم ياتوك يحرفون الكلمه من بعد ما وضعه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 ان تصدق فيه فهو كفاره لله ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون وقضينا على اثار عيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه مصدقا لما بين يديه من التوراة واتينا الإنجيل انجيل واتيناه ال انجيل فيه هدى ونور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 فعسى الله ان ياتي بالفتح او امر من عنده فيصبح فيصبح على ما اسروا في انفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا اهؤلاء الذي لا اقسم بالله جهدا ايمانهم انهم لمعكم انهم لمعكم حبطت اعمالهم فاصبحوا خاسرين يا ايها الذين امنوا ان من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله فسنف ياتي الله بقوم يحبون ويحبونه وذله على المؤمنين اذله على المؤمنين عزته على الكافرين يجاهدون يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لوم كَ سَغْن الله يُؤْتيهِمَش والله وَاسِح عَليم إِما وَُك الله وَرَرسُولهُ والَّذينَ آمن الذيين يطيمونَ الصَّلاةَ وَيؤتُونَ الزَّكاء الذينَ يطيمونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكاتَ وَهُ راكِرون وَمََةَ وََّى اللهه وَرَسُولهُ والَّذينَ آمَنوا فَإِن حِزْبَ اللهِ هم الغالبون. يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين اوتوا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار اولياء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 وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون لولا يمهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت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 لَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ ثَوْقِهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ ثَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ اقْتَصَدَتْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إليك من ربك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 كُلَّمَا يَأْوُونَ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُهُمْ فَرِيقًا فَرِيقًا كَذَّبُوا وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ وَحَسِبُوا لا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَنُّوا ثُمَّ تَبَ اللهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ تَبَ اللهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَنُّوا كَثِيرٌ مِّنْهُمْ والله بصير بما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 وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ واحد وَإِنَّ لَمِنْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ والله غفور رحيم ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأنه صديقة كانا يأكنا للطعام انظر كيف نبين لهم الآيات انظر أنا يؤفكون قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا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 ان سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما انزل اليهم اتخذوا اولياء ولكن كثيرًا منهم ولكن كثيرًا منهم فاسقون